وَإِذنجَنَكُمْ مِنْ آالِفِي العونَ يَسُمونَكُم سُ العذاَاب وَإِنجَنَكُمْ مِنْ آلفِي العونَ يَسُونَكُمْ سُ العذَاب يسكظاب يذَبحونَ ابمك وَسحون ساك يساب يذَب وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذٰلِكُمْ ذِكْرَىٰ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وأنتم هَذِهِ الْبَخْرَةَ أَن جِئْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَاكُمْ أَنَا فِي الْعَوْنِ وَأَنْتُمْ تَمْكُثُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ لَيْلًا طَتَسْنَا لَيْلَتَكُمْ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ اللَّيْلَ مِن دَارِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ أَذَنَّا كَلَّا لَكُنْتُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ آتَيْنَاهُ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ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 اذِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَتَهَوُّ إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُقْتَلُوا أَمْ فُتِكُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ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 ان نَرَى اللهَ جَهْرَةً تَأْخُذُكُم وَأَنْتُمْ تَمْكُثُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ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 وَماَا ظَلَمونَ وَلَكُ كَُون أَمْفُسَهُم يَظلِمونون